الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلك غيره باذل الجنات نعيم ومن حاد عنه يمينا او يسار الرنب بي لسوال جهنم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المعدثات وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أن كائنة لكوضيح الأحكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام قيش نفر مضيح في وعن أنس النبى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنازة فاستنجب الماء. أنس كل ما لك رضي الله تعالى سيربي. دفن مكانك في غمبل قوس صلى الله عليه وسلم بسباب سبأ أو أمن فأحمل أنا وغلام نحو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 لو يدعي السنة بصدق ياتر بيت بصدق لما هو دوّس يا روماشي بليغته روميغتسكا أنذا فاستنجي بالماء أوذا كذبتو أوذا استنجاي بس داخل باأذكير يعني بأوي خوي بائع داخل دواء مفرات لعلي الغلام الصبي من الولادة إلى البلوغ حتى هو بالغ ذبي هموي بليغته غلام. أوزلتواني ب 9 سن، 8 سن، 9 تقريبا لو بقيت دون البلوغ دون البلوغ والجمو أغلمه غلمه غلمان أي مقارب لي في السن كذا نعوي يعني, يعني نزيد ب بكسر الهمزه مفرد اداوي قرابة صغيرة من جلد تتخذ للماء أبو أي عنازة بفتح العين المهملة وفتح النون الزاي جمع عنازات وهي عصا قصيرة في رأسها حديدة تسمى الزج والزج هو سنان سنشتريها فالعنازات هي الرمح القصير أما ذير أو رمح جولة برضو وين جت بس دبوسية دايما طبعا شش منير بيعنب صلى الله عليه وسلم لشوية ديتل كاتك نجى دكت نجى دكت برامبر عنزهقي خلكان لقيت بغلط تجىشتيه عنز بفتح يعني رم بسكون عنز يعني زي بسوس بس يعني جدي خلكان لقيت دكت بيعنبر بزنيد على أبوه بيشوي كل اللي يجي كده بزننا هندسكه قلت تيجيش طول عشره عين او عشره زي انا تقول تقول بيغمر خويا رؤيا هذه بل او رميتك يعني, يعني استنجاء يعني هو قطع الاذى عنه بالماء والحجاره يعني لا برد ازيد لخوي بقاو ببردي لأنه مأخوذ من النجو ووالعذرة. قال ابن الزباع استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدار. طبعا أما مدار ما ما حجر ين مدار؟ بيت مدر أو وبر. الحديث الشريف حتى لا لم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. طبعا مدار اه اما خيوات خيوات يعني هيخ ما لجنا من اللغون دولاش يعني لخيوات دروز بكيا مدار لا بردي همو الا تغاول الله واد الدين بعز عزيز او بدليل دليل قال لك انا بردييت ني مد مدش هل جوله برديقه بيدغوجي المدر اما الاستجمار فهو ازالة النجوي بالحجالة لابردني لابردني او لابرد استجواري في دقوترية ما يقض من الحديث هو لو فرموديه وارتجيه أناس يقري مالك رضايق وائلة سربيت الشرفيه ويبه يورجي لها كواقص يبه يغمبر بكات صلى الله عليه وسلم دس عالان دوام يؤقض من الخلاي أنه كان صلى الله عليه وسلم يستطر بعيد لا يراه أحد پیغمبری خواست از او مکاته کن و سرآو خوی سه صدشی را بخوید و لوی کس نهی زارشان کابله لیون در امو حتی لای سیبی گفتم آش که ای پیغمبری خواهی تو با دل آن بیاوره، هه با از وای خوای گویی در کار مطمئن در دورانمون، آو تقریباً همشیم سوبدیه حالا برند خودمون گویی در کار ولن، آو رک دو ریانگس، هم وقت به لامبری دو ریاندا، گویی من از زی خودم تو زی خویام، اما این لحظه لازی استی بسی تستر آو دور بو زاین تی خالق نه، بانشیو در کار فوجئنا مع صلى الله عليه وسلم فينبغي لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر من العيون هل يكذبت بتسأل أو دبتيط للتعاون دعوة شعبي إما بالبعد يان بدوري با دور أو إغلاق باب مكان قضاء الحاجة عليه مثلا شو كي أو, دستي أو وضع ما يشتره من الناس يعني زالي وعالي السكال تبيني لازل يشيء دون فري لو دالا بركد لو دي خلق به لو دون فرات حرسك وكحرسك أو دون دبيلي لو خلق كزانيا نسل أو منطقة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء وليس في البيوت أو بيغمبردك عظم لتسولواني بو نقل لهم على كان فإن العنزه والاداوه المحموله لا يحتاج إليها غالبا الا في البر زوربي لا لو شو نحن بيشتري عنزه يا وكو كندي أو بلام لما هو معلونية لو شو نشوف بيشتري نابتن جواز الاختصار بالإستنجاء عن الماء دروسها إنسان بس ببردي اوكي بس بأي أوبكات حول بكتها، إيجاوري. والأخوات لسه لازم تكنتنجا. سيجورمانة خو بقيناها. يا كم يان. الجم بين الحجارة والماء. باشتليني أنا وياه ببردي وبأي بيوردو شان. بتقديم الحجارة يكميان ببردي ونحوها نزيف برد. ثم اتباعها الماء ليحصل كمال الانقائي والتتأخر. دون ذا بأعبي خوي بقاطعه قال النووي الذي عليه جماعة السلف والخلف هو السلف هو أبا وجمع عليه أهل الفتوى من أمة الأمصار أمصار يعني بلدان أن الأفضل أن يجمع بين الماء والعجارة جمع بك بين أو برد فيشتمل الحجر أولا يمكن ضرب ذلك مكعب بيدي ثم يستعمل الماء دعائي بابس فان اراد الاقتصار على احد ما جازه اجب هذه سواء وجد الاخر ولا ما فإن فان اقتصر على علينه فالماء افضل من الحجر بلغ أجر تنازل آيجبو أو كباشت لا بردى, تلع بردي. يأتي بعده في الفضيلة هي الاقتصار على الماء دون الحجارة بعجوي قد هي الاقتصار على ونحوها بردي بي. إلا أن الأولين أولين منها يا شاش. استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة مسلمان كأنتبه قالت طهور طور طول قضي بيه اوكيه استعداده بيه فاقبونه ويه عند قبائل حاجتي لمصر سرقه لا إلا إلى القيام والتلوث بالنجاسة لو شكرا خيب باكاته لو توش بيشي نبيو بيشي خيبا نزيد بيشي حبتن بعض العلماء كره الاختصار إلى الاستنجاء على الماء هندقل العلماء كان لين باجنيه إنسان تنها اعتماد لسلقه بكاه وعلة الكراها التي مخروجة عندهم ملامسة النجاسة ولكنه قول مرجوح أو قول شيء ترازنية مرجوح على رد رتكلاوية وتعليل ذلك غير صحيح لبرسيك أنه رد رد ومعارضة لهذا الحديث الصحيح ومعارضة لهذا الحديث الصحيح كلك دوم أنه يحصل بالماء بالإنقاء التام تام بتعودي بعدي توبة النجاسة ليزالت لا معدورة فيها. مباشرة كردن فاستو خوب بس فإن هذا ليس استعمالا لها. شو لابو وإنما هو تخلص منها. مش خوب على نظير ذلك إزالة المحرم الطيب عنه بجامع المنع من كل منهما هل أقبل أيش محرم دبلي بول يا خوي دا يا باشا كده ما نكيل خوي لا دا تن باي دا تن خلاص دبلي بول دبلي لا دا تن لولا وIDER سو لولا وIDER ناسي فإذا لدت ليس محضولا بالإحرامي وإن باشره قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ده فرمي الجواز ملامسة النجاسة دي الحاجة درست الجواز ملامسة النجاسة أتو بزيب بيسير جيش دبوا حادث دبوا ولا يكره ذلك في أصل الروايات يعني أحمد وهو قول آخر البقاء إذ أن الاستبراء من البول لا يكون بعد الإصابة به أتو هلا سمينكبي زال يوم دبني بس بول أشدكى بروشك من أستخرجشتك خو من أيونية بعوخي بأجلك يوشامي إلا هرزعه مو برت برت هستم تحفظه في عين الناظرين وذلك بجعل بينه وبينه حجابا ولو من خرقة ونحوها فإن النظر إلى العورة بدون ضر وج محرم. البيان بارز السامي كونك خلق سري عندك. و... وذلك يجعل بينه وبينه حجابا. بردش على بيني بك ولو من خرقة ونحبيها أجه بهرك وتشبي. بس بس عن ذيك أتوهت كديا. شكرا سيركدني عورت زايزني بدون ضرورة محرم. ببيع ضرورة. ضرورة هي بيجي زعل ولا شيء. كسيديني لبو مرينيني مثلا. ماشا. شنقي من دليلي. يكبي عليه دكتورليا. ماشا. اتولندري اغل بزانتي او افات دغات الشاري قيديك نتو لشتو يعني تليفون الدكتور شيدي بلا ما دزاند لاغات الشاري دمي لا يدريش نكا الله جايز هنا راهو اي بوت حاجه دبلوي عاد اتمع وهذا 9000 جواز استخدام الاحرار حتى في مثل هذه الاشياء دروس الانسان عبد ما يعني حر حر مش بكاربيني لابو هل بيشتبه بيبي بي حديد يفتاونوش وعن المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه كل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم بيقوتم خذ الإداوة او ادواه بقله طبعا أما او بي بس باخره علاوه او كنديه اي حتى اكو توارى عني لين بزربو سرعه متفق عليه عليه يعني بخاري ومسلم مهما النقص الا يديه كانه ادواه يعني استتر عني واستغطى حاجته ما كان محتاجا اليه يعني سرقا. أولئك الكناية عن التبول والتغوط مالوك أولئة وحدتي وتجيلة استحباب البعد والتباري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة سنة إنسان دور كوي تغول برسام بزربي كاتر كدسسر دو أما ستر العورة عن الناس تواجب ستر العورة يقل لخلطي وازبة لدرجة لتحليل كشفها فيها، مجازنا إلا بمقاضاة خاصة. لأن ذيك أن خلال نصر رانية كراني عورته أن بخاري دبل متين ران عورد نية لما لو جاء عورد بقى بقى بقى عمر عثمان دالي بوشت ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. هل تكون توفيق لما ينيودي وحده سيدك يتم غطي فغيدك فإن الفغد عورة هل جل يتسألين إن استطعت أن لا يرين أحدك فالتفل ففعل أكبرت كعكز عورة نبيه ما أركز نبيه قلت لك أنا فقد وعنا إن استطعت أن لا يرينك فقيدك أحد فلتفعل هل يتسألين هل يتسألين أول مريك أو يدري قط بقى إذا كان بقى دعورة كذا عربي واحد عربي واحد لا يقول ت عورة لو يسرنا شيء شو نبسط ك تأخذ تيتكا بلاماس نا بي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 ليقضع الخارج عنه بدون طلبه بعد الفراغي من قراء العجلوي تعيش تبقى تنبيله ترنبيه لدره تسالم جواز الاقتصاري في الاستنجاية على الماء دون الحجارة بلو انسان تنا الاعتماد نسل او فلم يذكر في الحديث الا الاداوه فلا باس كن ولو كان هناك حجاره لذكرها اقل برد واباسي ذكرت فينزل الاستعانة بغير على احضار ادوات طارته وتقريبها منه دروس الانسان استعانه كان مؤشتانكا تيسخه بفكاته لخوينه زكاته ششمين جواز اتخاذ الخادم ولو كان حرا دروس الانسان خزمت كانت شوي هل سند حرش به كيف يقول أنه مالك أربو غلام نو بلي عبد بي كوانا بلوس لاتوا اعتماد أسر خرات شبقي أول مالها يواني يسان روحي قوليها نخير تزراء سائية حفتم حياء النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وبعده أما يستحيى منه وهو قدوة كل مسلم صلى الله عليه وسلم هو الشرمي بيقن بني صلى الله عليه وسلم وبرزيه ويتي كشرمي ذكرت لأي أبو سعيد يخد لباسي شرمي بيقن بني صلى الله عليه وسلم دفرميت كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرية حديثك لأبو خارية سبحانك الله وحمدك شهد لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك